بلاد الشام تضطرب اضطراب وفي اليمن السعيد أرى اكتئاب وتشكو ليبيا من جور باغ وزمرته وتنتحب انتحاب طغاة أسرف باغيا وقد شربوا الدم الغالي شراب بما لشعوبهم صنعوا الرزايا وألقوا في وجوههم الحراب فلله الشعوب وما تعاني وقد كشفت طغاة لها الحجابة شعوب تطلب الإنصافة ترمو إلى عدل تفك به الرقابة تسير إلى مطالبها ولكن تواجه في مسيرتها الذئابة وما لقيت ذئاباً بل وحوشاً تثبت مخلباً فيها وناباً وحوشاً ما لها في الخير فرع ولا أصل وإن لبست ثياب أياماً تحكمون الناس حكماً يحول روضهم بالظلم غاباً نسيتم أن رب الكون أقوى وأن لديه للباغ حساباً قواكم كلها وهذه لا بد أن يعقوها تماماً قواكم كلها تغدو هباءاً قواكم كلها تغدو هباءا أمام الحق تنقلب انقلابا بلاد الشام يا من لا يبالي بها ليست لمن خانوا رحابا وليست منزلا لأولاة ظلم قد اغتصبوا ولايتها اغتصابا بلاد الشام نرجسة شذاها إلى الآفاق ينسكب الانسبا بلاد الشام ساقية ونهر من الخيرات ينساب سيابا فلا سلمت يد سرقت شذاها وسامت شعبها وسامت شعبها الغال العذاب وصنعاء المفاخر لن تحابي ظلوما غاشما فقد الصواب هو اليمن السعيد فكيف يرضى بمن أشقاه واحترف السباب أيطمع في المودة من رماها بسهم الحقد أخطأ أو أصاب صدور عاريات كيف ترمى ويرجو من رماها أن يثاب وأما, وأما ليبيا فالوحش فيها أبى إلا عناداً واحتراباً لقد سلك الطريق إلى ختام يسف به من الذل التراب تجاوز في الجريمة كل حد وفي طغياته وفي طغيانهم صبا صبابا بما الشعب يقتله ليبقى وهل يبقى الذي قدح الثقابا أراه إلى نهايته مغذّا إليها السير قد دفع الركابا ألا يا ليبيا صبرا وكوني على ما يعظم الأجر احتسابا حزنا إي وخالقنا حزنا ونحن نرى دم القتل خضابا ولكن تعلقنا برب يهول حين تشتد الصعابا أياما تحكمون بغير وعي ولا عدل ستلقون العقابا أقول لكم وللأحداث صوت تزيد به وجوهكم اغترابا أيطمع حاكم في حب شعب وقد قتلت عصابته الشباب أيطمع في ولاء الناس يوما ولم يفتح إلى الإنصاف بابا أقول لكم خسرتم كل شيء ونجوى صعودكم ولا وغار